من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا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 قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَرِمًا إِنْ عُدْنَا فِي مِنْ لَّتِفٌ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَ اللَّهُ مِنْهَا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 إلا أخذنا أهلها بالبأس والضرا إلى علهم يضرون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس السائب أنا وقالوا قد مس السائب والسراء فأخذناهم فأخذناهم بقتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القراءة منو التقوى فتحنا عليهم بركة من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.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 أَوَلَمْ يَهْدِلِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَمَّا نَشَأْهُمْ وَأَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ أَلَمَّا نَشَأْهُمْ وَأَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطمع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين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 قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فاغلموا هنالك وانقلبوا صاغرين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 ثُمَّ لَوْ صَلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّ إلَى رَبِّنَا مُقْلِبُونَ وَمَا تَوَقَّمُنَ إلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِجْ عَلَيْنَا صَبْرَهُ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ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 الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون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 فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات الصلاة فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى لنا ربك بما عهد عندك لإن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فَلَمَّا كُنَّا شَفْنَا عَنْهُ الرِّيحَ زَاءَ إِلَى أَجَلِهِمْ بَالِغُهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ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 قُلْ اَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي فِتَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ ربكم عظيم، وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشرين، فتم بقاء ربنا أربعين ليلة، وقال موسى لأخيه: هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.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 وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَقُذْهَا بِقُوَّةٍ فَقُذْهَا بِقُوَّتِهِ وَأَمْرُ قَوْمٍ كَيَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيْكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ تَكَبَّرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ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 حَمِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِن حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ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 وَأَلْقَى الْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجْرُوهُ إلَيْهِ قَالَ بَنَاءُمْ إِنَّ الْقَوْمَ أَسْتَضَعْتُنِي وَكَادُوا يَقْتُلُونِنِ فَلَا تُشْمِثْ فَلَا تُشْمِثْ بِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَم الراحمين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 وَأَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الْدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدَنَا إلَيْكَ قَالَ عَذَابٌ أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَآءُ وَرَحْمَةٌ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُقِيمُونَ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمْمَ الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم, يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم يسرهم والأغلال التي كانت عليهم.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 وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّتُهُ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَقَطَّعَ لَهُ مُثْنَتَيْ عَشْرَةَ أمما أُمَّا وَأُوحِيَ لَهُ إِلَى مُوسَىٰ إِلَى أَسْتَسْقَاهُ قَالُوا أَلِذُّ رِبْعَ صَاقِ الْحَيَرَ فَأَنْبَجَسَتْ فَأَنْبَجَسَتْ مِنْ مُثْنَتَ عَشْرَةَ كل وَدَعَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مشربهم وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَمَا ظَلَمُون وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ أَسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وقولوا حطة. وقولوا حطة ودخلوا الباب سجداً نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ ذأتيهم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 كانوا يفسقون فلما عتوا عن نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسين وإذ أذل ربك لا عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون بخلف من بعدهم خلفوا ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيُغفر لنا ويقولون سيُغفر لنا وإي يأتهم عرض مثله يأخذو ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق؟ وَذَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ وَإِذِ اتَّقَنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ